الحمد لله الحمد لله مصرف الدهور وميسر الأمور ومقلب الأيام والشهور لا إله إلا هو له, له الحمد في الأولى والآخرة وإليه النشور أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره أعطى وأجزل وأنعم وتفضل ووقى من الشرور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة صادقة هي الشفاء لما في الصدور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله قام بحق ربه حتى تفطرت قدماه فهو العبد الشكور صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه آمنوا بربهم واتبعوا رسوله وما أنزل معه من النور والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب العشي والبكور أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله رحمكم الله فقوارع الأيام داهية فهل من أذن لعظاتها وعيه ونوازل الحمام فاجعة فهل القلوب لوقعتها مراعية ومقادير الآجال جرية فهل النفوس في الاستعداد ساعية أين الآباء الأكبر وأين الأبناء الأصغر وأين الصديق المعاشر وأين الغريب وأين القريب وأين الغائب وأين الحاضر لقد عثرت بالجو... بالجميع العواثر ودارت على أصحابها الدوائر فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلو من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين أيها المسلمون جاء الإسلام ليطهر البشرية من أدران الجاهلية وأمراضها ويقوم ويقوم السلوك ليستقيم على الفطرة السوية والرابطه بين أهل الإسلام هي رابطة الدين وأخوة الإيمان ولهذا ولهذه الرابطة معالمها من حسن المعتقد والمحبة والسرور وحب الخير للناس والفرح به واجتناب ما يكدر على ذلك ويشوش عليه من الحسد والشحناء والتهاجر والتباغض والسباب والتنابس بالألقاب والنصحون من عباد الله المحبون لخلق الله أهل أدب ورحمة وحب ومودة وصدق ووفاء مع أسر الإخوة وقد استوعبت الشريعة في شمولها وعلاجها كل أمراض النفوس ومعايبها أقوالا وأفعالا ومشاعر وانفعالات وإن في مستجدات العصر وتقنياته ما وسع ذلك كله ابتلاء ما وس ما وسّع ذلك كله ووسعه ابتلاءا وعلاجا معشر المسلمين وثمت خلق ذميم وسلوك شائن يدل على نفس غير سوية وقلب مدخول يكاد يخلو من الحب والموادة والعطف وحب الخير. ذلكم عباد الله هو خلق الشماتة وغالبا ما يقترن به مظاهر كريهة من السخرية والهمز والغمز واللمز وألوان الاستهزاء قولا وفعلا وإشارة عياذاً بالله الشماتة حفظكم الله ووقاكم وصف ولقب ولفظ فيه تنقص أو حط مكانة أو احتقار أو ذم أو طعن أو تعد على كرامه. الشماتة فرح ببلية من تعاديه والسرور بما يكره من تجافيه. يقول ابن مطال: شماتة الأعداء ما ينكه القلب وتبلغ به النفس أشد مبلغ وهي لا تحصل إلا من عداوة أو حسد. بل قالها الحكمة: إن الحسد إن الحسد والشماتة متلازمان فالحاسد إذا رأى نعمة مهت وإذا رأى عثرة شمت أيها الممتلى بالشماتة أيها الشامت أيها الممتلى بالشماتة عافاك الله من هذا الدائي وهداك كأنك تزه بكمالك وتفاخر بجمالك وتغفل عن موادعة الأيام لك وتظن أن أخاك هذا الممتلى لم يبتل بما ابتلي به إلا على كرامة في نفسك أو بسبب إجابة دعوة منك أو من غيرك فهذه تزكية وهذا عجب وغرور وغفلة بل قد يكون استدراجا ومكرا عياذا بالله أما علمت أن الشماتة قد تكون انعكاسا لأمراض نفسية تدل على عدم الثقة مع الإحساس بالفشل فتسلي نفسك بهذا الخلق الذميم الشامت محروم من المحامد الجميلة والمسالك الراقية والشعور الإنساني النبيل الشامت لا يفرح بمصيبة غيره إلا من لؤم طبعه بل يقرر العلم أن الشماتة من أخلاق أهل النفاق فقد قال عز شأنه في وصف المنافقين إن تمسسكم حزنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرح بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا معاشر المسلمين ولقد استعاذ نبينا محمد صلى الله عليه وعليه وسلم من الشماتة وسوئها كما في الحديث الصحيح اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء ولقد, ولقد قال هارون لأخيه موسى عليهما السلام كما في التنزيل العزيز ولا تشمت بي الأعداء أي لا تفرحهم بمصيبتي يقول شوكاني رحمه الله استعاذ صلى الله عليه وسلم من شماتة الأعداء وأمر بالاستعادة منها لعظم موقعها وشدة تأثيرها في الأنفس البشرية ونفور طباع الناس منها وقد يتسبب عمق ذلك والاستمرار عليه تعاظم العداوة المفضية إلى استحلال ما حرم الله يقول المناوي رحمه الله وإنما حسن الدعاء بدفع شماتة الأعداء لأن من له صيت عند الناس وتأمل وجد نفسه كمن يمشي على حبل معلق والأقران والحساد ينظرون وينتظرون متى ينزلق فيا عبد الله لا تشف بأخيك فيعافيه الله ويبتليك ولكن خذ العبرة فعن واثلة من أسخير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه فيرحمه الله ويبتليك لا تشمت بأخيك لا تشمت بأخيك مهما صغر شأنه وظهر عيبه وبان نقصه في أمر الدين أو الدنيا فإن الشماتة تجلب, تجلب البلاء والابتلاء ولكن تضرع إلى الله مستعنا به خائفة مستخفية مشفقا على نفسك وعلى أخيك وقل الحمد لله الذي عفاني مما ابتلي به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا ومثل هذا الدعاء لو تأملت حفظك الله لعلمت أن المقصود به الوقاية والحذر من الوقوع في الشماتة والاستهزاء والسخرية والانقاص من إخوانك معاشر المسلمين الزمن قلب والأيام دول فكم من غني اقتصر وفقير اقتنا وعزيز ذل وذليل عز ووضيع ارتفع ورافيع تضع وقوي ضعف وضعيف قوي وضعيف قوي وسلم يبتلي ممتلئ عوفي والدهر حين يجر بك كله على قوم فإنه ينهى على آخرين وسيلقى الشامتون كما لقي غيرهم يقول ابن سعود رضي الله عنه والله لو أن أحداً عير رجلا رضع من كلبه لرضعه هو من هذه الكلبة وورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال والله لو عيرت امرأة حبلة لخشيت أن أحمل ويقول إسماعيل هروي أي عيب عيرت به أخاك فهو صائر إليك ويقول الحسن البصير رحمه الله أدركت أقواماً لم تكن لهم عيوب فتكلموا في عيوب الناس فأحدث الله لهم عيوبا وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم كيف وقد جاء في حديثه أبنى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم فإن من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته هو, هو أحمد ويقول إبراهيم النخعي رحمه الله إني لأرى الشيء أكرهه إني لأرى الشيء أكرهه فما يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن ابتلى به ويقول ابن القيم رحمه الله ما من عبد يعيب على أخيه ذنبا إلا وابتلي به فإذا, بلغ فإذا بلغك عن فلان سيئة فقل من كل قلبك غفر الله لنا وله يا عبد الله لا تراقب الناس ولا تتبع عوراتهم، ولا تكشف سترهم ولا تتجسس عليهم اشتغل بنفسك وأصلح عيوبك فلن تسأل بين ربك إلا عن نفسك والله أرحم بك وبهم منك ومن أنفسهم بل إن المؤمن الصادق المخلص يحب أن يعامل الناس بما يحب أن يعامله به على حد قوله صلى الله عليه وسلم لا يمن أحدكم حتى يحب لي أخيه ما يحب نفسه رواه البخاري يقول ويقول ابن رجب رحمه الله إنما يحب الرجل لأخيه ما يحب نفسه إذا سلم من الحسد والغل والغش والحقد ومن لطائف معنى هذا الحديث ما ذكره أبو الزناد حيث قال ظاهره التساوي وحقيقته التفضيل لأن الإنسان يحب أن يكون أفضل الناس فإذا أحب لأخيه مثله فقد دخل في هو في جملة المفضولين يؤكد ذلك مارويع الفضي بن عياض أنه قال لسفيان بن عيينا إن كنت تريد أن يكون الناس كله مثلك فما أديت النصيحة كيف وأنت تود أنهم دونك أما أنت أيها المبتلى أما أنت أيها المبتلى بالشامتين فلا تحزن ممن يشبت بك أو يسخر واستحضر مواقف الأقوام من أنبيائهم حين سخروا منهم واستهزأوا بهم فكان النصر والعلو وقد قال عز شانه ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يسازون وقل لهم صبرا فإن, الد... فإن أيام الدنيا دورة والأحوال متغيرات المتقلبات بل إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد غم وإثم ونفس متتابع وبعد حفظكم الله فحق على الإيمان أن يدعوا الأحقاد والأضغان وأن يتجنبوا الشماتة بإخوانهم فذلك ما جلبت التفرق والتنازع والتنابز بالألقاب والبغضاء وكيف تصدر الشماتة من مسلم وكيف تصدر الشماتة من مسلم وهو يقول في ورده كل صباح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لك فمنك لك فم فمنك وحدك لا سارك لك فلك الحمد ولك الشكر فحق أن يعكس هذا الذكر صفاء القلوب صفاء قلب المؤمن ورحمته وموادته لخلق كلهم فضلا عن أن يحب أن يحيق بالناس كرب أو بلاء أو تعاسة أو مكروه ولا تجتمع الرحمة الغامرة مع القسوة الشامثة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بإسراء اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الأحد الواحد للفضل وجميل العوائد أحمده سبحانه وأشكره على إنعامه المتزايد وأشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يا مشتدائد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أفضل محمود وأكمل حامد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أحسن الأعمال وأخلص المقاصد والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً ما خضع لله عابد أما بعد معاشر أحبة يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله إن تعيرك لأخيك بذنبه أعظم إثماً من ذنبه وأشد من معصيته لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمنادات عليها, والمنادات عليها بالبراءة من الذنب وأن أخاك باء ولعل كسرته بذنبه وما أحدث له من الدلة والخضوع والزراء نفسه والتخلص من مرض الدعوة والكبر والعجب ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب أنفع له وخير من صولة طاعتك وتكثرك بها والاعتداد بها والمنة على الله وعلى خلقه بها فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله وما أقرب هذا المدل من مق من مقت الله فدم تدل به لديه أحب له من طاعة تدل بها عليه وإنك أن تبيت نائمة وتصبح نادمة خير من أن تبيت قائمة وتصبح معجبا فإن المعجب لا يصعد له عمل وإنك إن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل وأنين المذن وأنين المذنبين أحبه إلى الله من زجل المسبحين المدلين ونعل الله أسقاه بهذا بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر فلله في أهل طاعاته ومعصيته أسرار لا يعلمها له ولا يطالعها إلا أهل بصائر فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف بشر انتهى كلامه رحمه الله ألا فاتق الله رحمك الله فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وويل لمن نسي عيبه وتفرغ العيوب الناس والمسلم في دعائه يرفع يديه لمولاه ربي لا تكلني إذا نفسي طرفة عين وغفر لي ولي أخي وغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب هذا وصل وسلموا على رحمة المهدى ونعمه المهدى نبيكم محمد رسول الله فقد أمركم بذلك ربكم في محكم تنزيله وهو الصادق في قيله فقال وهو الصادق في قيله قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أعمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما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 اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل السيرك والمشركين وأخذوا الطغاة والملاحدة وسائر على ملة ودين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمة تناولت أمورنا وأجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبعك يا رب العالمين اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك وعزه بطاعتك وأعلم به كلمتك واجعله نصرة للإسلام والمسلمين ووفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه لما تحبوه ترضى وخذ بين واصيهم للبر والتقوى اللهم وفق ولا أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعل لهم رحمة لعبادك المؤمنين واجمع كلمتهم على الحق الهدى يا رب العالمين اللهم أصلح حال المسلمين اللهم أصلح حال المسلمين اللهم أصلح أحوالنا المسلمين في كل مكان. اللهم حقن دماءهم واجمع على الحق وهدا وسنة كلمتهم وولي عليهم خيارهم وقفيه أشرارهم وابسط الأمن والعدل والرخاء في ديارهم وواعدهم من الشرور من الشرور والفتن ما ظهر منها ومضى. اللهم أن أرادنا وأراد ديننا وديارنا وأمننا. أولاد أمرنا وعلماءنا وأهدى الفضل والصلاح والحساب مننا ورجال أمننا ووحدتنا ورجال أمننا وقواتنا ووحدتنا واجتماع كلمتنا بسوء،, بسوء اللهم فأشغل نفسه اللهم فأشغل نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي عزيز اللهم يا ولي الممنين، اللهم يا ولي الممنيين ويا ناصر المستضعفين ويا غياث المستغيثين يا عظيم الرجاء ويا مجير الضعفاء اللهم إن لنا إخوان المستضعفين مظلومين في فلسطين وفي سوريا وفي بورما وفي أفريقيا الوسطى قد بسهم الضر وحل بهم الكرب واشتد عليهم الأمر تعرضوا للظلم والطغيان والتسريد والحصار سفكت دماؤهم وقتل أبرياؤهم ورمت نساهم واتمى أطفالهم وهدمت مساكنهم ومرافقهم اللهم يا ناصر المستطعفين ويا منجر المؤمنين انتصر لهم وتولى أمرهم واكشف كربهم وارفع ضرهم وعجل فرجهم وأنلفين قلوبهم واجمع كلمتهم اللهم ومدهم بمددك وايدهم بجندك وانصرهم منصك اللهم إنا نسألك لهم نصر مؤذرا وفرجا ورحمة وثباتا اللهم اسزد رأيهم وصوب رميهم وقو عزائمهم اللهم عليك بالطغاة عليك بالطغاث الظالمين ومن شايعهم ومن عانهم ما فرق جمعهم وشتتشملهم ومزقهم كلهم مزق اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجونك اللهم انزل من باسك الذي لا يرد عن القنم المجرمين اللهم ان ندرأ بك في نحورهم ونعض بك في شعورهم اللهم أنت الله لا الله إلا أنت اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن فقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من <متحد> القانطين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن فقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن ونحن فقراء علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أرثنا اللهم أرثنا اللهم أرثنا اللهم إن سلك غيث مغيث غدقا سحا مجلدا نافعا غير ضار تسقي به العباد وتحي به العباد وتحيي به البلاد وتجعله بلاغا للحاضر والبعد اللهم إنا خلق من خلقك اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك فلا تمنعنا بدلوبنا فضلك الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقام الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكوننا من خاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا على بنار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيطاء القرباء وأنها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيضكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله أذكركم واشكروه على نعمه يزلكم ولاذكر الله أكبر